لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَمَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ <تجه> <تسجه> <تسجه> <تسجه> <تسجه> <تسجه> <تسجه> <تسجه> رَبَّنَا التَّوَتَّبَ عَنْ نَارِ الرَّسُولِ فَكَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين استبعوك فوق الذين كفروا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْفُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ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 آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَمْدُ من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعث ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل, ثم نبتهل، فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 فَإِن تَوَلّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تُحَابِ التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعكلون ها وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 این اولى الناس <سؤال> بإبراهيم لالذین اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وادخ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 وقال انتم تعلمون وقال طائفه من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 عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم